بسم الله الرحمن الرحيم إلى من غرتها الملهيات وعصفت بها رياح الشهوات إلى من عبثت بها كف الغرام وتاهت في دياجير الظلام نقول لها شتان والله شتان شتان بين امراتين امراه قدوتها الصحابيات وامراه قدوتها الفنانات والمغنيات شتان امراه عباءتها تستر وحشمه وامراه عباءتها زينه وفشنه امراه تبكي لاحوال المسلمات وامراه تبكي لاحداث توزع في توزع في حياتها من غير هدف تفكر دوما في تفريغ طاقتها بأي وسيلة منحرفة لا تبالي بنصيحة. هذا هم المرأة المسلمة. ألي هذا خلقها مستوى تفكيرها. لا يتعدى فستان الرأي. ولا يتجاوز حذاء اللبس. لم تبكي يوما من بها وتفرطها. ولم تحزن على الفرائض وتضيعها. مسكين. مسكينة والله التي لم تعرف كيف تحفظ جسدها وقد استأمنه الله عليه. مسكين. تعيش في تيه وفراغ وغفلة وضياع فترتكب المحرمات ولا تحذر. محرم من الحث. غاب دين غاب عقل والرشاد في أكل حل العيش بثوب من سواه لا يثاق أي يبون شافع أي اختلا مفترق لا اقتراب بينهم نا لا تنا شفتان بين مرأتين معتميّدت بإيمانها وهمتها ودعوتها تلك الفتاة التي اختارت طريق ربها إنها تحمل هم الدعوة وهمّ الأمة مم. همها منصرف للدعوة عيونها تتابع المحاضرات متى موعدها إن لم تستطع الحضور حتى غيرها للحضور المؤمن حركة لا تهد فمن نصيحة الرقيقة تهديها إلى إحدى زميلاتها إلى قوة في إنكار المنكر وعدم الصبر على رؤيته أدوات تمر الأيام وتُصبح مقعدة تذف بالعربة فلم تكن تهتم إلا بالدعوة تحولت غرفتها إلى خلية نحل حتى تعجب الكثير من همتها ونشاطها لا يفتر لسانها من ذكر الله تسبيحا واستغفارا وحمدا لله لا تفرط في قيام الليل وترد لذة لا يعلمها إلا من ذقها وجربها عباراتها تربية ودعاء لسانها فكيف لا تهبو لها القلوب دمعا فكت المدرسة تشتكي فراقها تذهبين إلى الفصول تجدين الطالبات يبكي وينادي باسمها. تذهبين الى مصلم دستا يجدين زميلاتها يتأمن في لوحاتها الدعوية وهن يبكين بكاء مرا يا الله ما الذي يجري دموع الفرا لقد انطفأت تلك الشمعة التي زرعت في مدرستها الحب والضاعة ماتت ولم يسمع بها أحد. ماتت ولم تتعرى ولم تتصف صديقا ماتت لكنها بقيت حية بذكرها الطيب بين زميلاتها وطالباتها فشت. بين امرأتين لا اقتراب بينهن لأتلا ينطبخ ذي ستحي العيش بالدين المصال ذي ستجني النار من بعد الهواء وردى الشهوات ندا يا نداء القنوات ندا سعد يا نداء الغفلة نعمت ندا الله في النار وسطوة الواحد الخاء أقتاد إن للموت سكرات وللقبر ظلمات ولنال زفاقات ألين سكيم لا أعدت لها إلى متى وأنت توخرين التوتر الموت يأتي بغتة ولموعد <تصفيق> أو استذار كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يا من تبحثين عن السعادة وتسعين نحو الجنة انهضي فتوضي والتصلي بربك ابكي على ذنوبك وتقصيرك بحق ربك يا أمت الله متى, متى تعوذين متى متى تقبذين متى؟, متى يا خفاء القلب يا